أَوَلَمْ يَرَوْا يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وَلَمْ ولم يعيا بِقَادِرٍ نذ قادرا على الْمَوْتَى يحيي الموتى بل كُلِّ على كل شيء قدير ويوم كَفَرُوا الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق